فضيل الشخاطية إذا حصل نزاع بين الزوجين وحكم للزوج على زوجته الناشز والهاجرة لبيته بعودتها إلى بيت الزوجية حتى تستحق النفقة الواجبة على الزوج فقد يحصل أن يعد لها الزوج بيتا غير لائق تعاني منه الزوجة كثيرا حتى تفتدي نفسها منه ويطلقها في مقابل ما يفرضه عليها فهل هذا الوضع يوافق عليه الدين؟ إن هذه الصورة لا يوافق عليها الدين فالزوج الذي يقوم بذلك لا يرضى هذا لنفسه ولا لبنته ولا لأخته والله سبحانه يقول أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. إن هذه المعاملة تتنافى مع قوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان والله أعلم